فن القراءة القراءة تزود الأطفال بالقدرة على التوافق الشخصي والاجتماعي حيث تزودهم باتجاهات إيجابية وخبرات تفيدهم في التغلب على مشكلاتهم الشخصية وتنمي لديهم الشعور بالذات. وفهمها الفهم الأمثلة حينما نقدم للطفل ما نريد له أن يقرأه ينبغي أن نهتم بزيادة المفردات اللفظية لديه فنسري جوانب تحصيلاته اللغوية بكلمات جديدة ومعان متعددة مع ابتعادنا عن الغريب من الألفاظ أو الإكثار المبالغ فيه من مترادفات الكلمات وحين نعلم الطفل القراءة ينبغي أن نعوده على سرعة القراءة وإذا ما بدأنا في تعليمه القراءة علينا أن نعطي من أنفسنا القدوة في حب القراءة والمعرفة فيتعين أن نهتم بالزاد القرائي للطفل اهتماما لا يقل عن اهتمامنا بأكله وملبسه فنوفر له القصة القصيرة والكتاب البسيطة والمجلة التي تناسب سنه ونشجعه على القراءة في أوقات معلومة فينشئ الطفل ومعه همة تواقة إلى المعرفة والقراءة ويجتهد دائما في البحث عن المعرفة أينما كانت إن توفير الكتاب للطفل يحتاج إلى حسن الاختيار في نوعه فنختار ما يتناسب مع ميوله أما في مضمونه فنراعي فيه بساطة الفكرة ووضوحها وقرب المأخذ وسهولته وأن يكون جيد الطبع واضح الحروف جميل الصور من ورق مسقول بحيث يشوق الطفل ويحرك اهتمامه هذا إضافة إلى توفير مكان جيد الإضاءة كي يقرأ بيسر وحيث إنه يرغب في تملك الأشياء والاستحواذ عليها فينبغي أن نخصص له مكتبة يضع فيها كتبه ونعلمه المحافظة عليها فنشبع في ذاته غريزة التملك